وَيَصْلَى سَعِيرًا إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ بَلَى إِنَّ رَبَّهُ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 فما لهم لا يؤمنون وإذا قرأ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يقعون فبشروا بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا حَتَّى لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ